أفلن يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو آبان يسمعون بها أفلن يسيروا في الأرض فتسود لهم قلوب يعقلون بها مَوْنِهَا فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ إِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي